جلدت ججلدت عاليا في لطف صيحه الابا وانبرت وانبرت تسمع البغيه ان غما في الأخي صيحة تسمع البغين أنما الممارة قادمو تسن الوهاد مسلمون ديننا المنهاد كسن تسن الوهاد مسلمون ديننا المنهاد إن سوف نمضي نشعل الأرض أنوار ويقيض المعالي. سوف نمضي مشيل الارجل والعوا يقين زمجيري زمجيري زمجيري زمجيري ايها الاساد فضح حق الجهان واسري غير جيش حق لا يجل الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والفتون منية الاضراء منية الأبرار، فالمنايا فالعضايا، فمضى للجنات لا تخشى المنون، فالمنايا فالعضايا، فمضى للجنات لا تخشى المنون. لنهو لنهو لنهو لنهو لنهو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Amjad, walwah, sahha al-Asad. Amjad, walwah, sahha al billahi حسمنا بالله مشدوداً مشدوداً مشدوداً مشدوداً قام بالأسياء في صرح من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا, نصرنا, نصرنا لم يلوح النصر إلا بالنضال اقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أصبت <chat> الأشبال وصنعوا عزة الأبطال أيهُم لا تهابون عزمكم النار في وجه الغاب لا النار في وجه لا النار في وجه تذهب عزمكم كالنار في وجه